117. سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 111. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 112. فيها كتب قيمة 113. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما 117. ويأتوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 118. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها